لآن لا آل آل آل القرآن ل ا م و ا ل ع ه النابلسي ح م ل ل ك ي و م الاسلاميه د ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع الصراط س ت ق

وإذا ا ل م ر س ج ن ت و إ ذ ا ا ل ن ف و زوجت و س إ ذ ا ا ل م و مدت س ي ل بأنه ق ت ل ت و إ ذ ا ا ل ص ف مشغرت و إ ذ ا ا ل س م ي ه

واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس

موسوعه النابلسي للعلوم ا ن ف س م ا ق <تصفيق> د م ت ه

موسوعه النابلسي ء أركبك ن و للعلوم ي الاسلاميه